بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا, وإذا الأرض مدت وألقتها فيها وتفلت وأذنت لربها وحققت يا أيها الإنسان إنك تابح إلى ربك تبحن فمماطين فأما من بوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب كتابا يسيرا وينطلب إلى أهله مسؤورا وأما من بوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو كتبورا ويقفى فعيرا إنه كان في أهله مسؤورا إنه ظن أن لن يحور بلاء ربه كان به بصيرا فلا أختم بالشفق والليل وما وتقر القمر إلى التسقل تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون فبشرهم بعذاب أليم وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير